قل رأيتكم إن تاكم عذاب الله أو تتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون مَا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما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 <سؤال> انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل رأيتكم إن تلكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 وما مِنْ حِسَابِكَ عَلَيهِم مِ شَيءٍ فَتَترْردهَهُم فَتَكونَ مِن الظادِمين وَكذَلِكَ فَتَنَّا بعضَهُم ببععْضل يَقولُُ أَه أُولائِمَ اللههُ عَلَيهِم مِنْ بَينِنَا عَلَيْسَ اللهَّهُم بِأَلَمَ بالِالشكِرين وَإذا جاءكََّذينَ يُمِنونَ بآياتِناَا فَقُل َسلامٌ عَلَيكُم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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون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 اولئك الذين ابتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون قل ندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدينا اللهك الذي استهوتهُ الشياطين كالذي استهوتهُ الشياطين في الارض حيرانا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 عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام نالها إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِمُ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ اللَّافِرِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ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 وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 ثُمَّ ذَرَاهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَا نَظْلِمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قال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 أَنَّا يَكُونُ له وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لا تُدْرِكُهُ لَبِصَارٍ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 واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولا تسب الذين يدعون مِنْ دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثمَُّ إى رَبِّهِم رَْجِعُهُمْ فَيُنبُِّهُم بِماَا كانَانوا يَعْعمللون وَأَنْقُسمَمُوا بالِللههِ جَهدَ أيمَانِهِم لإِن جَاءتهُم آيَةُ لا يُمِنُ النَّ بِهَا قُلِنَّ مَ ل يَةُ عِدَ الله وَماَا يُشعِرُكُمأَه إذَا جَاءَت لا يُمِنون